الذي ذكره الله عز وجل في القرآن في مواضع منها لعلكم تذكرون نعم أحسنت حضور صورة المذكور العلمية في القلب طيب قوله سبحانه وتعالى يخرج نباته، يخرج نباتها. أي هذا البلد الطيب، الأرض التي طابت تربتها وعذب ماؤها ومشربها، يخرج منها النبات والنبات. هو ما يخرج من الأرض في الأصل ما يخرج من الأرض من الناميات سواء كان له ساق كالشجر أو ما لا ساق له ويستعمل في كل نام استعمل بعد ذلك في كل ما ينمو سواء كان نباتا. أو حيوانا أو إنسانا والنبات المذكور في القرآن الكريم جاء على وجهين جميع ما ورد في القرآن الكريم من النبات جاء بصورتين الصورة الأولى النبات الذي يخرج من الأرض النبات الذي يخرج من الأرض وهو نبات حسي قال الله عز وجل لنخرج به حبا ونباتا وقال الله تعالى فأنبتنا فيها حبا أي في الأرض وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وقال الله عز وجل ينبت لكم به الزرع هذا النبات كله حسي لما يخرج من الأرض وأما القسم الثاني فهو النبات المعنوي نبات الإنسان فالإنسان يسمى نباتا لأن الله عز وجل أنبته قال الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وصار الإنسان نباتا لأن الله عز وجل أو سمي نباتا لأن الله سبحانه وتعالى بدأه ونشأه من التراب وأنه ينمو كما ينمو ذلك النبات الذي يخرج من الأرض فشابها النبات الحسي من هذا المعنى وذكر الله عز وجل هذا النبات في إنبات تلك المرأة الصالحة مريم عليه السلام وأنبتها نباتا حسنا أنبتها الله عز وجل نباتا حسنا على الطاعة والعبادة على الإيمان والتقوى فهنيئا أن لمن أنبته الله عز وجل وزرعه سبحانه وتعالى لدينه وطاعته ولنا في الصحابة أسوة فقد جعلهم الله عز وجل غرسا لهذا الدين استعملهم فيه بطاعته وشبههم في القرآن بالزرع الذي أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الزرع فالله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا وينبت أناسا على الدين والطاعة يحافظون على الإسلام ويأخذون به ويستمسكون به قوله سبحانه وتعالى بإذن ربه الإذن في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه كما قال الله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وهنا بإذن ربه أي بإرادته ومشيئته معنى بإذن ربه أي بإرادته ومشيئته فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله عز وجل بذلك. Fasab, takkan يكون nafian, takkan menjadi berpengaruh, sehingga Allah mengizinkan, ia akan menjadi berpengaruh atau berpengaruh dengan izin Allah dan dengan kehendak-Nya dan perintah-Nya dan kehendak-Nya, Subhanallah. Ucapan beliau dengan nama معنيين المعنى الأول بمعنى المربي بمعنى المربي أي الذي رب عباده بالنعم وتربيته سبحانه وتعالى بالنعم على قسمين تربية عامة لجميع الناس يرزقهم ويعطيهم يرزق الكافر والفاجر والمؤمن والبر هذه تربية عامة من الرزق والعطاء، وأما التربية الخاصة التي يكون فيها الثواب العظيم والأجر الكبير فهي التربيه على الإيمان وعلى الطاعة. فمعنى التربيه الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعسمه من كل شر. أن يربيك الله عز وجل تربية عظيمة موفقة. يكون فيها التوفيق لكل خير يوفقك إلى كل خير ويصرفك ويعصمك من كل شر والإطلاق الثاني الرب بمعنى المعبود كما جاء في الحديث أن العبد يسأل في قبره فيقال له من ربك أي من معبودك الذي كنت تعبده وكلمة الرب لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى مطلقا وتطلق أحيانا كلمة رب على غيره إذا أضيفت رب المنزل أي صاحبه بمعنى صاحبه قوله سبحانه وتعالى والذي خبث الذي إشار إلى البلد أي والبلد الخبيث الخبيثة أرضه التي ليس فيها صلاح ولا نفع ولا خير هذا هو البلد الخبيث والخبث والخبيث معناه ما يكره رداءة وخساسة سواء كان محسوسا أو معقولا ويستعمل في الباطل الباطل في الاعتقاد يقال له خبيث ويستعمل في الكذب في القول فذلك يقال له خبيث أيضا ويستعمل في القبيح من الفعل فذلك أيضا يقال له خبيث وقد ذكر الله عز وجل جملة من هذه المعاني لكلمة الخبيث في كتابه الكريم فمنها قوله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فمن حمل العقيدة الخبيثة هل يساوي من حمل العقيدة الطيبة؟ وكذلك هل يستوي من حمل الطيب من القول مع من حمل الخبيث من القول؟ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ثم ذكر الخبيث من هذا القول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فشتان بين طيب وخبيث من المقال والكلام وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الخبيث يأتي في العمل في القبيح من الأعمال قال الله عز وجل عن لوط عليه السلام ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث تعمل القبيح من الفعل فهذه إطلاقات الخبيث في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى والذي خبث أي البلد الخبيث الأرض السبخة لا يخرج أي نباته إلا نكدا لم يذكر هنا النبات وذلك لقلة ما يخرج ولعسره هذه أرض ليست صالحا للنبات وليست مؤهلة لأن ينتفع بها إلا نكدا النكد قال أهل العلم هو كل شيء خرج إلى طالبه بعسر يخرج إليك بعسر ومشقة وشدة هذا هو النكد وهي كراءة الأكثرين إلا نكد وقرأ أبو جعفر إلا نكد ونكد بمعنى ذا نكد أي هو صاحب نكد وعسر ومشقة ذلك البلد هو صاحب عسر ومشقة والعرب تستعمل النكد في كل عسير تستعمل النكد في كل عسير يقولون عن الناقة ناقة النكداء أي صعبة الحلب قليلة الدر ويقولون رجل النكد ونكد أي عسر وجمعه أنكاد ومناكيد فهذا البلد لا خير فيه لا يخرج نباته لا يخرج إلا ذلك النبات إلا نباتا نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة قوله كذلك تمر معنا كثيرا ومعناها من يأتي بمعناها مثل ذلك وهي هنا بمعنى مثل ذلك التصريف نصرف الآيات كذلك نصرف نصرف الصرف معناه رد الشيء من حاله إلى حاله صرفه من حالة أي رده من حالة إلى أخرى ويأتي بمعنى الإبدال بغيره يبدل يغير يقال صرفته فانصرف والتصريف كالصرف تماما إلا في معنى التكثير يستعمل في الكثرة صرف الشيء بكثرة أي رده من حالة إلى أخرى وأبدله بغيره وقد ذكر الله عز وجل هذا الإبدال وهذا التغيير في الرياح فقال سبحانه وتعالى وتصريف الرياح ردها من حالة إلى حالة ومن مكان إلى مكان وذكر الله عز وجل التصريف للآيات والكلام كما قال سبحانه وصرفنا الآيات وهنا قال كذلك نصرف الآيات فما معنى تصريف الآيات تصريف الآيات له معنيان المعنى الأول تنويع الحجج والبراهين على قضية واحدة فيؤتى للقضية الواحدة مثلا قضية التوحيد يؤتى لها بأكثر من دليل وبرهان هذه تنويع وتصريف للحجج والبراهين فالله عز وجل يأتي لقضية واحدة بألف دليل بمئة دليل وبرهان وحجة بخمسين دليلا وحجة وبرهانا وتأمل في القرآن انظر في قضية التوحيد كيف يذكر الله عز وجل فيها عدة أدلة من أجل أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له التصريف الثاني تنويع الأساليب وذلك بأن يؤتى بالدليل الواحد على أكثر من أسلوب فتارة بأسلوب الأمر الأمر بالتقوى اتقوا ربكم وتارة بالاستفهام ألا تتقون هذا الاستفهام وتارة يأتي بأسلوب القصص يذكر فيها من اتقاه كيف نجاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويذكر من لم يتقه كيف أنه هلك وهكذا أيضا يضرب الأمثال بأسلوب آخر في القرآن الكريم إذن تتنوع الأساليب لدليل واحد لدليل واحد قوله سبحانه وتعالى الآيات قد مر معنا معناها وأنها تنقسم إلى قسمين آيات كونية وأيات شرعية قوله سبحانه وتعالى لقوم من هم القوم القوم في أصل وضعها جماعة الرجال دون النساء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال ولا نساء هذا فيه إشارة إلى أن كلمة القوم قد تستعمل للرجال فقط دون النساء ولذا يقول الشاعر وهذا أمر كان معروفا عند العرب يقول الشاعر أقوم آل حصن أم نساء أقوم أم نساء يفرق بين بأن كلمة قوم تطلق على جماعة الرجال ولكن انتبه في عامة القرآن الكريم يراد بالقوم الرجال والنساء ما عدا ما ذكر في ذلك الموضع يذكر الله عز وجل كلمة القوم ويدخل فيها الرجال والنساء من القوم ولذا يقول أهل العلم إن لفظة قوم والناس والطائفة والفرقة إذا وجدت في القرآن الكريم فإنها تشمل الرجال والنساء بلا خلاف عند أهل العلم بإجماع أهل العلم وهذه مسألة أصولية مر معنا شيء منها قوله سبحانه وتعالى يشكرون وهو ما نختم به يشكرون لقوم يشكرون الشكر لغة هو الاعتراف بالإحسان ونشره هذا هو الشكر لغة واصطلاحا معناه ظهور أثر ظهور أثر النعم على العبد في قلبه إيمانا واعترافا وفي لسانه حمدا وثناءا وفي جوارحه طاعة وعبادة هذا معنى الشكر معنى ما سمعت ظهور أثر النعم في العبد على العبد في قلبه إيمانا واعترافا هدفي في التعريف هذا بيان لأركان الشكر فالشكر له كم؟ ثلاثة أركان الركن الأول من يأتي بالركن الأول حتى يكون العبد شاكرا عندك؟ أولا الشكر بالقلب وذلك بماذا بالاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى والإيمان به طيب الثاني الشكر باللسان وذلك بالذكر والثناء والحمد لله سبحانه وتعالى الثالث عندك الشكر بالجوارح وذلك بتسخير هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل وفي عبادته نكتفي بهذا وإلهنا وبارك الله فيكم